على اللاي على وضعنا على الفرح على عليه السلام وقيل المخالفه في غيره قال المزيور 17 وقيل ان زيادتها لا تنسخ المزيد عليه مطلقه. ها وصلنا في ديه وقيل ان زيادتها لا تنسخ المزيد عليه مطلقه. سواء كانت الزياده في شرط او شرط او غيرهما وهذا مذهب الشافعيه والحنابلله والشيخين ابي علي وابي هاشم وهو مذهبنا وقيل ان مزيد نسخن إن غير الأصل المزيد عليه تغييرا شرعيا بأن صارك المعدوم ووجب استئنافه كزيادة ركعتين وإلا فلا كالتغريب والعشرين لأن هذا ما هو صارك العدم ما إذا ما بلا زيد بس وهذا مذهب الامام ابي طالب والقاضي عبد الجبار والقاضي جعفر والغزالي السلام عليكم ها؟ يتعاملون رجليا إذا ما هناس ما عرفوا. سمع عندهم ما عدَر خملا أول مع مول منه. ولا عندهم كتير تين تين تين. سو. وزاد بعضهم وهالقضية عبد الجبار على ذات فقال أو خيرة في ثالث من أمور بعدها خيرة في اثنين منها. كان يقول اعتق أو صمت. ثم يقول اعتق أو صمت أو أطعم. فعند زيادة الأطعام تكون ناسخا. يقول حال إخلال بالاعتاق أو كانه قبل كانت محرم والحين هو ها يدو جائز إنك تخلبهم. ما أحب من شان غياب ذا الإخلال كان محرم الإخلال. أنا أحب كامل الإخلال محرم. محرم محرم, محرم. محرم, محرم. الإخلال الإخلال بو واحد منهم رفع التحريم هذا بعد محرم عليك تركهم محرم تركهم هلينينة. أهل الثناء ده الحين ها يدو يجوز إنك تتركهم وتفعل ذي ما هدو جاز إنك تروكم. لا لكن بشرط أنت عال ولا ما هو جاهز نتركهم مضلقا اريد تعادك خلال هنا هنا مع فعل ده مع فعل الثالث ده اي والله هو خلافنا الادعاء ما نلاقي لا كزياد 20 في حد القاذف وزياده تخريب في حد البكرين فإنه لا يكون نسخا عند هؤلاء لأنه لا لازم من زياده استئناف الحدين وإنما لازم ما هما إنه قبل أبقى تكمل إذا جاء واحد ضرب الحين يضرب ستين قبل أبقى يزيد عشرين ويلا ما هو ضرب يسألك؟ هم من الحين ولا صار عليه عليه؟ كيف ما كان؟ أنت دام مثلين ثمانين قمت أن تسيد عليه؟ سال هذا كان أول إذا كنت تصلي ركعتين ما هو نافع انك تروح تزيد رقعه بس أدوشك. عقلي بس عقلي لا ما هو نس محرم محرم الزيادة عقلها واذا الحين قد اباحه ورفع الحكم العقلي ما هو نس لا كزياده عشرين في حد القذف وزياده تغريب في حد البكرين فانه لا يكون نس عند هؤلاء لانه لازم من زيادتهما سيناه الحدين وانما زم ضمهما اليهما وعند القاضي عبد وعند القاضي عبد الجبار أن زياده شرط منفصل عن العبادة لا يكون نسخا لها زيادة شرطية منفصلة عن العبادة مثلا الوضوء إذا زادنا على الصلاة لا يكون نسخة لها مع أن زيادة تصير العبادة من دونه كالعدم لوجود استينافها به فوارد عليه يعني لا إن المفروض له هو بيصير كالعدم يكون نسخا على قوله مع أنه قال ما هو نسخنا شرط ممسلس وإذا مم. كان مم. جاب الصلاة ماذا جاب الوضوء شرط زيادة وارد عليه وذهب الشيخ أبو الحسن الكرخي وأبو عبد الله البصري لأن الزيادة إن غيرت حكم المزيد عليه في المستقبل كانت نسخة ما إلّا ما فرّق ما مزّد على قوانين قول قول قول شخص شخص شخص كمان هي قواعد ولا إشكال قال إيش قال فين أنا، لأني معلم أنا لو هم ما أنا كيف أمهما، ما بلاديه وإيش قال ذي وإيش قال ذي أفراد أفراد، حنفي يا حنابلا تمام، البصري يا الكذا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 فزيادة العشرين والتغريب في الحدين والزيادة الحكم بشاهد ويمين وإيجاب النية والترتيب والمضمضه والاستنشاق في الوضوء وضم الإيمان إلى الإيمان إلى الرقبة في كفاره الظهر تكون نسخا لأن الحد قبل الزيادة كان حدا كاملا في شرع مجزية لمن وجب عليه إقامته ويتعلق بحد الجل ايضا أيضا حكم شرعي وهو رد الشهادة هو بعد الزيادة ينتفي جميع ذلك واصل ودهم يرجع في الناس يعني كما جاءنا خبر أحادي وفيه زياده ولا كذا قالوا لا يقول بل إن هبا ده ده زي زي لا أيدي. لا لا ي وشذا زيد عشرين؟ لأن الحد قبل الزيادة كان حدا كاملا في شرع مجذيل لمن وجب عليه إقامته. ويتعلق بحد القذف أيضًا حكم شرعي وهو رد الشهادة إذا وجب على حد فبمعنى أنه لا تقبل شهادته. فإذا ما وجب على حد فتقبل تقبل شهادته. وبعد الزيادة ينتفي جميع ذلك. أي يعني تقبل شهادة تقبل تقبل شهادة, شهادة, شهادة. ده أيوة. ده لأن هذا الحين ما عاد على حد للحين ما عاد على حد وجب على حد تكبر شهادة وإذا ما وجب على حد على ودي حد جاء وجب على هم الحد, الحد 20 ولا لا بس ذاك لا ما تقبل شهادة تقبل شهادته اذا ما هو حد تقبل شهادته واذا هو حد ما تقبل شهادته اذا اقدروا حد فلا تقبل شهادته لا حد واحد لا ما هي لا زادت ما هو حد ثان لا احد لين كان حد يا لا حين داري كان ان كان حدا فلا تقبل شهادته والده ما هو حد فلا تقبل شهادته كيف ما انا حد 100 إذا جلده مئة فهو حد فلا تقبل شهادة وإذا جلده ثمانين فما هو حد في شهادته. ماكو كان حد ينفذ فتو... لا تقبض شهاده واذا ما هو حد ينفذ تقبض لا ما هو حد, حد. أما خلاص ما لا حد الحين مع غير عندها ما عاد حد ما عاد حد لا تقبل من هو حد من الحين يجوا إذا محرم إذا هو محرم لا تقبل شهادة وإذا الحينه قدوم مباح فعاده لا تقبل شهادة لا إن كان محرم. من عند الحينهذي دي يفعل ذيها الشيء كان محرم فاسق من فعله وإذا الحين قدوم مباح فمن فعلها نقول أنها فاسق لا إن كان فاسق ذاك اليوم ما ذي فعله خلاص دفع تحريمه فأنا أذي يقيم عليها لحد فهو لا تقبل شهادة ما قدوه يعني مجروح بعد إذا ما عاد حد إذا قد زيد ما عاد حد إذا قاموا على هاته ما ربي هاب حد وشو؟ ما زيدوا فيه مزيدوا في حد الخمر الخمر دي زيدوا أم ذا ما زيدوا؟ ايش كان هربع يوضع ليد الثمانين حق لا اي ابو ما ابو دليل اي رسول الله ثمانه هنا كل الارواح كل الارواح ورسول الله جلد ابو بلا باب القياس الحين قال لا لا هو ما بلا قص انه ابوهم باب القياس يكون مستند هيته وهو مروي عن رسول الله كان اربع هو مروي عن رسول الله الجلد اما انها الغمر الخمر جلد رسول الله ثمانين ويعب بها ابو هادي هذا قال الاذا هو ومره وقال انه جلد أربعين قالوا جلد أربعين بصوت مع رأسين يعني ايه يعني جاد هو ثمانين ما بشي جلد أربعين ما احنا ابلا بنسبرها يا كذا وكذا خيرات له عن علي وهي الرسول الله <تصفيق> ما ادري ايش ها توكيل للرسول عن علي عليه السلام بس المره حق عبد الرحمن بن عوف وش هو القاسده يدها لا على احد المريات حق <تصفيق> عبد الرحمن ليش يا استاذ ما في حق للمجوس انسى <تصفيق> لو في ذهب في حد ذكر ما حق حق الذهب أنا من عبد لها بحديث، هو قال، هدي قال علي من هو سمع من رسول الله أبوبكر، أبو أبوبكر، ورجع قال هذي، ما ذا هم هابو إيجاد وغابوا الإيجاد مثلا الإيجاد من هابو قال علي ذي، وهاكذا الكلام في الشاهد واليمين لأن الآية تقتضي الاقتصار على شهاد رجلين أو رجل وامرأة وفي النية والترتيب والمنظمة هكذا وكذا الكلام في الشاهد واليمين. يعني لا تقتضي لك على شاهد رجلا أو رجال أمراضين فعند يجي شاهد وويمينه هذا مخالف الد فهيا زيادة <تصفيق> <تصفيق> هنا سأل عندك إنه نسخ باي باقول لا يجوز لأنه لا نسخ لا القطع بل بلا أحد فلا يجوز هذا لا يعمل به هل هذا <تصفيق> هو عند انه يجوز ما الناس والترتيب كذلك النية لان الله ما ذكر النيه في الصلاه في القران والترتيب ما ذكر الترتيب فاذا جاء حديث وجب الترتيب كذلك نزف ونزف هو والاستنشاق لأن الوضوء كان مجزم من دونها ومثاله ما ليس بنص عندهما الأمر باستر الركبة بعد الأمر باستر الفخذ لأن إيجاب سر الفخذ مقتضي لإيجاب سر الركبة من حيث أنه لا يتم إلا به عادي منها فلم يتغير المزيد عليه في المستقبل هذا معظم الخلاف في هذه المسألة أي شيء يعني عدش تذكر الله أوه والضابط المراعاة عند الجميع أن الناسخ خرافع على الحكم الشرعي والخلاف في الجزئيات فالجزئية الأفراد فالنافون لكون الزيادة نصخن على الإطلاق يحكمون بأن حكم المزيد عليه باقي وأن التعبد في الركعتين ووجوبهما واستحقاق الثواب عليهما حاصلوا بعد الزيادة الثالثة كما كان قبلها والمثبتون على الإطلاق يحكمون بأن الزيادة قد رفعت حكما شرعيا وهو الإيزاء وهو إيزاء المزيد عليه من دون الزيادة في الركعتين والحد والطهارة هو المطلق إذا قيدة ها والمطلق إذا قيد سواء والمطلق إذا قيد بناء يعني دحين قيد هاب الإيمان مثلاً الرقبة بناء على أن الإجزاء حكم شرعي وإذا توجه الخلاف إلى الجزيات حسن أن الكلا مختار أصحابنا في مختلف فيه منها فنقول قد نص أكثر أصحابنا ها على أنه لا نسخ في زيات العشرين والتقريب في حد القاذف والبكرين وهو مبني على أوضاع المفهوم العدد ولا هم مبني عليه لأندها ان كان ناقص ما بلا زيد والزياده كانها محرم هو بناء عن حكم عقلي لانها محرمه الزياده ما له مفهوم اذا قلنا به مفهوم هو نسخة المفهوم يعني, يعني, يعني, يعني قال ان الدور مثلا يعني زياده زياده واذا قال جاك تزيد معناه انسخه انت الزيادة. ما تزيد ولا ها نسخة المفهوم مطلعين. ايه؟ لكن هذا ما هو ناس لان لا زيادته محرمه عقلا فحيين يقول انسخه ورفع حكم عقلي ما هو شرعي مشرعا لا مفهوم مش عدله مفهوم عدل ها النقص والزياده جاري النقص أما الزي شرعه اما الزياده محرمه عقلا تجلده لانه ظلم قبيح شرعة. يا خبير الله مسألة شرعية شرعيه هي ما بلا طاقه هي عقليه العقل محرم عقله أن يغتضي محرم لا كذؤوم محرم حتى هذه ما بلا هناك حين جا الشارع وأباح له الثمانين درنا هنا أن قد به شيء ذال استحق هذا استحق فعل هذا تفيدهي قال فقذ الثمانين استحق والباقي على على جوا على تعريماً عقل لا لا ما هو ظلم الا بمعنى أنها ذلحينها كانت ثمانين ده أنها قبيح ما هو الشارع الشارع لا تستحق أي حد الشارع خفض لنا لا لا الشاب ذا قلت أنا بس أطلع هذا كذي أنا لا عندك لكن إذا هو في زنا قام زني وهي راضي وهو راضي والخر راضين والبع نجده ها جايز من وشبه ما أحسن ال وش به ما هو جايز إلا ما أنا من أحسن حاجة لا طلأن ساب ما بالشيء بايعزل بايعزل <تصفيق> على له حاجة هذا ما يهم الزيادة هذا محرم محرمه عقلا شرع اباحه قدرنا ان به مصلحه يعني مثل اباحه هذه هي مثلا اما النجس هو حسن فهو حسن ما عليه النقص حسن انما النجس حسن لان قدوه جائز شرعه 8 فإذا أنا كصنت أنك صنّي نشره، هذا يقِد اللهم صل على على سيدنا عجلنا واتغدي في أحد القارف والبكر وما على بضاعة مفهوم العدد. وأما إذا اثبتناه كان المنع من الزيادة مستفادا من جهة الشرع. فإذا ثبت الزيادة بدليل شرعي مترافقا كان نسخا. وهكذا الكلام أعنيه وأنا عندنا ما هو نسخ وهكذا الكلام في إجابة زكاة في المعلومه بعد نص السائمة وفي زيادة الحكم بشاهد ويمين بعد اكتصال على شهادة رجلين او رجل وامرأتين كل هذا ما هي ناس وتقييد المطلق وتخصيص العام مع التراخي كما تقدم وأما زياده ركعة فرافعة لإجزاء المزيد عليه ما يقدر على فمن؟ نعم جمع ركعة وهي قد قد مرات إنها منه من زيادة كيف ما كان لا ما هو زي زيادة شطر فمن جعل إياه وما زاد رقعة فرافعت الإجزاء المزيد على فمن جعل الإجزاء حكما شرعيا كان ذا رفع عنده ومسكنه وملم جعله شرعيا فلا أصقع عنده إلا أن أقول إنه ارتفع بوجوب زيادة رقعة تحريمها ثابت في شريعة على رقعتين والمختار ها بأجيانه المختار أصلنا ها أنا ملي بزين آه تمام آه. والمختار وأن التاخير بعد التعيين نسخن لجبح الإخلال بالعين بالمعين ومثله في اخصال التاخير يعني قال هنا ها. وقال ابو الحسين ان تحريم الإخلال عقلي صادق لأنه متفرع على عدم إيجاب المزي يعني تحريم ال هو عقلي آه. فإذا رفع فلن سميه ناس لإن ما بيرفع حكم العقلي يعني. لا بس اللي أنا متفرع على عدم إيجاب المزي. سام خلي ثاني. قال سالا قال أبو الحسين إن تحريم ال هو تحريم ال هو عقلي ما إحنا بحايد مجبر هذا تحريم ال بهذا هو مسألة عقلي لإنه لا منعم عليك وأوجب عليك شيء فالمفروض إنك تنته الف إذا ما تنته تنهي كله محرم عقلا كبيح عقلا أو لا عدم الامتثال لامر الم... هذا الحين هو مثل الزيادة في إخصال التخيير حين أخير وش ما هو قال لك ذا افعل هذا أو هذا تمام وارجع ذا زي هذا زيد لك واحد فكان قبل محرم ال... الإخلال, الإخلال بهذا محرم عقله ما هو محرم عقله بناء على أن مالك منعم في يجب امتثاله أما العقل دي يقول بهذا الشيء فإذا أخلي أنت بهذا فأنت أخلا بشيء واجب عقله فإذا رفعها بشيء فهو لا, يس لا يسمى نسخا، لا. لأنه رفع حكما عقلياً ما رفع حكما شرعياً ترتيب هذا أخلا عقله صلاح جاء صلاة واحدة فإذا أخلا ينظر موقف حقلاً جاء, جاء بندر بندر ما هو نسخن قالوا الإجزاء قالوا ما عندها مجزيرة قال صلاة هو نسخها, دا نسخها بشيء داني ما أنا سأرحم العقل ما أفعله ما أنا سأرحم الشرع لا هو الإيجاب وهذا ما نسخ هذا عد تفعله عده واجب ذه وذا ما بالإخلال أما أنك تفعل هذا ولا تفعل هذا عده واجب شرعة واجب عليك هذا وهذا كلها عده واجب عليك تفعلها جاز لك ترك الصيام والصبر هذا قال هما هو السبر هو المتفرع على العقل عقلي قال لأنه متفرع على عدم إيجاب المزيد عليه وذلك عقلي عدم إجابة المتفرع <تصفيق> <تصفيق> على عدم إجابة المزيد أي وصل <تصفيق> الإخلال <تصفيق> قال الإخلال عقلي لأن الإخلال متفرع على عدم إجابة المزيد عليه هذا لا هذا لا واجب بين الاثنين فهذا قال الاخلال بهم حكم عقلي لأنه متفرع على عدم إجابة المزيد عليه ذا يها هو اذا ما هذا واجب أما إذا هذا واجب ما هو ويش قبيح قبيح <تصفيق> <تصفيق> على خلال بهم على خال لان عدم اخرابهم قبيح متفرع على عدم وجوب هنا ثالث فاذا وجب شيء ثالث ما عده وش قبيح على خاربه قالوا <تصفيق> قطعه كذا انا داير ان ما قبح الاخلال بقاليه <تصفيق> الا اذا ما بالشيء واجب هناك قسم ثالث اما اذا به قسم ثالث ما بعده قبيح على بهم قالوا متفرع عليه قطعه ما حكمت انت بهذا ان قبيح على به الا حين ما بالشيء هنا يقوم مقامهم أما إذا بالشيء هنا يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من قال هناك من على عدم من المزيد وذلك عقلي, والمتفرع على العقلي عقلي فلا يكون هناك من يكون يكون هناك نسخا وأجيب بمنع تفرعهم عن غير من يكون هناك وأجيب منع تفرعه عن غير إيجاب أنا حماله هنديه عن إيجاب باجي. عن إيجاب المزيد و أجيب منع تفرعه عن إيجاب المزيد باجي أي بيشكال عن إيجاب ما عن غير ايجاب المزيد عليه نقول لو بصير على عدم إيجاب إلا لا إلا وأجيب منع تفرعه عن غير إيجاب المزيد عليه ذolieه متفرعة عن غيرهم عن غير اجاب هذا المزيد عليه الواجب ها ممنوع انه متفرع عن ايجاب غير ذوليه بل هو متفرع عن ايجابهم مع إيجاب غيرهم لا عن ايجاب غيرهم وليد عن غير ايجاب المزيد عليه ولو سلم ما هو لا متفرع عن ايجاب غيرهم ولو سلم على ما قال فلا نسلم استقلال عدم ايجاب المزيد بالتفرع عليه سواء قال ولا وسلم فلا مسلم استقلال غير. عدم إيجاب المزيد عدم إيجاب المزيد دي هذه الثالث بالتفرع عليها إذا متفرع عليها على إخلال به يعني فيد بات على غيره بل عليه وعلى غيره, غيره مثلا قد يكون يعني عليه هذا قال الدوارين رحمه الله تعالى الأحق أن قبح الأحق أن جوبح الإخلال شرعي لأنه فرع على مجموعة الأمرين إيجاب الثالث على ما قال دورا من منهم فاتح إجابة فاتح الثالث من خسال الكفارة وعدم إجابة الرابعة لأنه فرع على مجموع الأمرين إجابة الثالث من خصال خفار لأنها ثلاثة صدق خصال خفار وعدم إجابة الرابعة واحدهما لا يكفي في التأثير في قبح الاخلال فيكون قبح الإخلال شرعيا لأن إجابة الثلاث هو الطارئ والمتعقب له قبح الاخلال فعلق به للمقارنة ولأنه بعض الأصلين أي الله الشيء لا, لا قال الأصل قال المفروض أن نقول ان هذا عدم الاخلال إنه عقلي تمام شريك. عقلي دواري. ايوه شرعي عقلي شرعي عقلي قال شرعي شرعي شرعي شرعي شرعي, شرعي, شرعي. هو الأضعف. شرعي لا ما هو شرعي عقلي لا شرعي قال ان هذا مترتب مثل اخصال الكفاره عدم وجوب الـ الـ الإخلال عدم وجوب الاخلال مترتب على عدم غيرهم وعلى وجوب الثالث <تصفيق> <تصفيق> تمام وعدم الوجوب عقلي وهذا وعدم وجوب لا وجبة ثالث شرعي شرعي تمام فهم قالوا هناك معنا قاعد في أول كتاب اجتالنا قالوا إن الحق الحجة الأضعف جاء فيها الجزئية والكلية إذا كان كجزئية كلية فنبنيها على أنها جزئية ولا لأنها أضعف من الكلية إذا جالك نفي وإثبات فبنيه على النفي لأن لا النفي أضعف من الإثبات يعني فالضعف هو يحمل عليها الكلام إذا تعارض نحن نقول كيف ذيك عبارة من الكلية السالبة تنتج لنا سالبة جزئية نتجل أن الكلية سالبة جزئية الجزء لأنها أضعف من, من الكل تمام فهنا جاء لك شرعي وعقلي الشرعي أضعف من العقلي فنحملها على المعنى الشرعي على الأضعف قال لي أنهم فرعون على مجموع الأمرين إجابة الثلاث من اخصار الكفاره هذه هودية تمام؟ وعدم إجابة الرابعة هذه قال ذلك وأحدهم لا يكفي في التأثير في قبح الإخلال فيكون قبح الاخلال شرعيا في على علم الشرعي لي لهذا لأن إجابة الثلاث هو الطارئ هذا هو الوحده هو العلة ما إجابة الثلاث هو الطارئ بأنه الاصل ما بشيء والمتعقب له قبح الإخلال فعلق به للمقارنة هذه قبح الاخلال لأنها مباشرة بعده ولأنها أضعف الأصلين والفرع يتبع الأضعف في الحكم وأما زياد شرط للصلاة كأن يريد الأمر بها مطلقا من غير شرط ثم يريد الأمر بتقديم الوضوء أو يريد الأمر بها مشروطا به ثم يزاد فيه عضو ثم يزاد فيه عضو فالخلاف فيه مبني على الخلاف بكون الإجزاء حكماً عقرياً أو شرحياً وإن قصى أحدهما فنسخم خلاص ها؟ الله قدامك استاذ خان نديكم نكمل وعنهم وعنهم وعنهم ها ها هو له معنى ما عنده ورقه وعنهم وعنهم. وعنهم. <تصفيق> <تصفيق> احنا واصلين ها خلاص وعنهم. ها قبل لا لا نقص نقدر نقص من العباده نسخ للمنقوص عليه بلايش. احسن الله إليكم